وإما تعرض عنه بتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا محسورة ولا تجعل يدك معلولة إلى عقلك ولا تبصقها كل البصق ولا تبصقها كل إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده قبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان قطءا كبيرا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 وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأوينا